لما تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين وَيَا أَدَمُّ سَكُلْ أَتْ وَذْوُرُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوسونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 قال ان قال يا قوم ليس بي شرب ولا لك رسول من رب العالمين واله حكم حساباتي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 Yeah. <laughs>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 إن خير لكم في <تصفيق> كل ولا تقولوا بكل شر. الناس نقصا وليفتح من قومنا بالذي نشرته بغير قرا ليس فضل من يحكم الله بيننا وهو خير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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ مَا يَتَّبِعُونَ مِن قَبْلِكَ لَيُضِلَّنَّكَ عَنِ السَّبِيلِ في أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَهُمْ وَمَا يُنَبِّئُكَ إِلَّا الرَّحْمَنُ فَأَرَاكَ حَقًّا مِّنَ الْغَيْبِ فَهَلْ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 فَمِنْ دَرَكَ عِنَابَهُمْ وَلَقَدْ دَعَاهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ لَمَكَانُ لِمِنْهُ بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلِهِ كَذَلِكَ رَقَبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِيَكْتَبِنَّ مِنْهَا مَثْلَهُ وَإِن لَتَمَكَّنَنَّهُمْ لَفَاشِقِينَ ثُمَّ رَبَطْنَا مِنْ قَادِمٍ سَفِينَتَهَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَغَلَّنَا بِهَا فَأَضْرَبْنَا بِهِمْ صَاعِقَةً وَقَالَ مُوسَى يَا ابْنَ عَمِّي لِيَأْتِكَ الْكِتَابُ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جدتكم ببينة من ربكم فأرسل معيبا لإسرائيل قال لي كنت جدت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 فَتَنَّى الإِشْرَاقِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ مُلْكِ سَيِّدِهِ إِذْ مُنْتَلِبُ يُنْتَلِبُهُ إِذَا هُمْ مُنْكِرُونَ فَرْتَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَقْرَضْنَاهُمْ من فِي الْيَمِّ فَانْجَذَبُوا بِلَا وَكَانُوا عنها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 في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لقعتنا وتلمه ربه قال رب ألي أنظر إليك قال لا ترعني ولكن انقر إلى التبر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 سبيلنا ذالك بأنهم جذبوا بآياتنا وكانوا أنها غافلين والذين جذبوا بآياتنا والقائل الآخر صاحب الأعمال فل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذوا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 وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وأخذ بأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن, إن القوم استضعفوني وتادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تدعني مع القوم الظالمين قال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 كَمْ في فِي الثَّرَاهَاتِ وَالْأَنِينِ يَأْمُرُهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِرُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُ وَلَنْ يَخْطَأَ إِذْ وَيَصْعَى عَنْهُمْ مُسْرِعًا وَيَطْلُعُ أَنَّهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الذين آمنوا به وعزوه وأشروه واتبعوا النور الذي أنزل معه, معه ذلك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسولا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 فَتَرَبَّصَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ قَارِبُونَ وَيَوْمَئِذٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ سَاءَ مَا اسْتَشْفَاعُهُمْ وَهُمْ فِي أَثَامِهِمْ يَخِصُّنَ وَاسْتَلَمَ مَعَنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حاضرة الْبَحْرِ إِذْ يَعْنُونَ فِي السَّبْتِ ابْتَاثِهِمْ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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا قَفِيفًا فَمَوْتَ بِهِ فَلَمَّا أَتَقَلَّدَ أَرَابُ لَهَا وَضَمَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحَةً لَّمَنَنَّ الشَّافِرِينَ فَلَمَّا أَتَمَّ صَالِحَةً جَعَلَ لَنَا الْوَفْوَتَاءَ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 اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكِّرُوا رَبَّكُمْ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغِيظِ وَالْأَصْوَاتِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ إِنَّ الَّذِينَ يَدْرُوكَ لَا يَشْتَكِبُونَ عَنْ رِبَابَتِهِ وَالْجَبْرِ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ